وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَعِيدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْعَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُوٌّ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَطِّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَدْخُلُهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ إخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مَتَقَابِلِينَ